بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمضيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود